وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساءا تقول الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما مع فإن أصدق الحديث بنام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشرأ الأمور محدثاتها وكل بلعب وكل بضعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد حديث حديث نعم المعاني الرسيات حديث إني معلمك يا غلام إني معلمك كلمات حديث نعباس يقول أنه أنه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ولد طبعاً نحن نعلم أن سلمت وطمع بس ناهز الحلم يعني سن الحادي عشر الثاني عشر. قال إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجهه. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء. كتبه الله لك ولو يشمعوا على أي ضرورك لم يضرورك لبشاء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث عند أحمد والتلميذي قال ابن رجب وبكل حال فطريق حنش الذي خرج التلميذي حسنة جيدة يعني ابن رجب بصح الحديث قال ابن رجب هذا حديث معروف مشهور الشيخ ما يقول عن الحديث هذا معروف مشهور فلا كلام بعدهم كما قالوا أن كل حديث لا يعرفه شيخ الاسلام فليس فليس بحديث قال الحاكم هذا حديث كبير عان من حديث عبد الحاكم بن عمير عن ابن عباس قال والكلام عن لسان الحاكم إلا أن الشيخين لم يخرج حديث شهاب بن خراش ولا القداح في الصحيحين وقد روى وقد روى الحديث باسانيد عن ابن عباس يعني لم يكن الحديث على شرط ايه البخاري ومسلم وليس كل حديث لا يكون على شرطيه ما يكون ضعيفا ها والا فهما قد يعني ايه استبق الهمه و يعني حاذوا القمه باشتراط شروط لم تكن عند غيرهما الاسئله بعد ممكن احد اسال نعم طبعا طبعا الفواد من من هذا الحديث طبعا من الأبدان يقول هذا الحديث يتضمن وصير عظيم وقاعد كبيرة وقاعد كلية حتى قال ابن الجوزي تدبرت هذا الحديث فأذهشني وكدت أطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث ويتأسف على كله لم يقف على معاني هذا الحديث قال فكدت أذهشني وكدت أطيش أي من معاني ومن فوعيده قال فوأسف من الجهل هذا الحديث وقلة التفهم لمعنى الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك هذه الجملة تضمن لأمرين تضمن أمرين الأول أمر والثاني إخبار وين الأمر يحفظ الله يا رحمة الله ها؟ يحفظ الله هذا أمر الإخبار يحفظك وكل مقدمة نتيجة فالأمر الأول في, في هذه العبارة تشمل على أمرين أمر اخبار الامر الأمر في قوله احفظ الله والأمر هنا نوعين أمر شرعي وأمر قدري حفظ العبدي وحفظ العبدي لأمر الله على نوعين حفظ العبدي لأمر الله القدري وحفظ العبدي لأمر الله الشرعي أما حفظ العبدي لأمر الله الشرعي فمعروف أن تكون قائما بما أمرت به بامتثال الأوامر والجنب النواهي قال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آموا ونصروا أولئك هم منحظا فجعل بأن الإيمان أن تمتثل بالجهاد في سبيل الله والجهاد ليس واحدة في جهاد السيف بل مجهدة النفس وجهاد النفس أعظم من جهاد جهاد النفس أعظم من جهاد السيف جهاد إيه النفس اعظم من جهاد لما لذا قالوا ان الحياه في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله لأن الميت في سبيل الله يصبر ساعه ولا شك ان الجهاد ولو ثمن اسلام ويا لها من ساعه ولكن الحياة في سبيل الله صاحبه يصبر عمرا كاملا يصبر عمرا كاملا صابرا على طاعه الله ومعظم ودل الايات في اهل الجنه انما حصل ذلك بالصبر تقول جنه ها السلام عليكم بما صبرتم ان جزيتكم اليوم بما صبرتم واصبخ نفسك مع طيب فالصبر على طاعه لذا قالوا ان الحياه في سبيل الله اشق من الموت في سبيل الله العبد لامره الله الشرعي يكون ويتحقق بانكسار العبد لأوامر الله وإجتنابه لما نهب إن الذين هم من خشة ربهم والذين هم بآية ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشتقون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم لما وجدا ما آتوا ما باخلوا ما قصروا يصلون ورصومون قلوبهم وجدا أنهم إذا ربهم ها ليس هؤلاء في الحديث الذين يعني يذنون حقوق انما يطيعون ويخشون الا تقبل منهم ما عملوا تفضل شيخ احفظ الله بيتمري اذا بنقول دوما ان حفظ العبد لامر الله على قسمين حفظ العبد لامر الله الشرعي وحفظ الامر الله الكوني اما الامر الشرعي وضحناه أمر الشرعي الامتثال بالاوامر ودوما الذي يتتبع دلالات ألفاظ القران يجد أنها في باب الآخرة حثت على المصارى المبادرة وفي امور الدنيا حثت على الإجمال والتماهل فاستبقوا الارزاق فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى موافرة مربع مبادروا بالأعمال مبادرة المسارى بادروا بالأعمال, بالأعمال, بالأعمال, بالأعمال فتنا أي بادروا بالأعمال لتكون لكم ذخيرة عند الفتن الحديث بادروا بالأعمال فتنن كيفية الله كل ما معنى الحديث بادروا dansped فتنن بادروا بالأعمال فتنن أي بادروا بالأعمال الصالحة فسيكون فتن وإن لم يكن لك سمّت قوائداً من الأعمال الصالحة انت فتن وهذا دليل على أن من تعرف على ضيف رخاء عرفه في الشده او اكثر الشده ليست شده في الرزق ولا في الصحه ولا انما شده في فتن فلذا كان السلام في كل ليله يقوم الليل يقول يبدا ويستفتح فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاترا السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم على عبادك فيما كانوا فيه يا فهدني لما قلت فيه حقا اجدني ما انت شايل صراط الفقه العلم ليس بكثرة المعلومات العلم التعلم خير الخيرين وشر الشرين عند الفتن تكون ذا مصيرا ذا فكم من جبل يحفظ معلومات ويزل عند الفتن جبل من العلم يحفظ معلومات لكن عند الفتن يزل ها طيب لذا قال الله فتزل قدم بعده هي ثمتا فتزل قدم بعد السبوتي. طيب إذن في أمور الآخرة فاستبقوا سارعوا يسارعون بادروا بالأعمال فتنة فالأعمال الآخرة تحص على المبادرة والمسرع أما في أمور الدنيا قال تبارك تعالى فامشوا في مناكبها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفس في روعي إنه ما من ليس من نفس تموت حتى تستوفى الصواعق لها فأجله الطفيف فتخب الله أجمله في الطّب ما هو الإجمال القصد القصد ألا تجعل الدنيا في قلبك نما تكون في جايبك وليس الزهد هو ترك النعم إنما الزهد أن تتنعم وقلبك معلق بربها تعرف حق الله وتعرف أنك تتنعم لما؟ لأن هذا يكون معين لك على أمور الأخيرة الطاعة وعلى الطاعة ليس الزهد في طرق ملاذ الدنيا إنما الزهد أن تجعل هذه الملاذ في جوارحك وليس في قلبك وجدت حي على إن لم توجد فالمؤمن يستوع عنده وجودها من عدمها إن وجدت يحمد ربه ويستغلها في طاعة الله إن عدمت يحمد ربه في الصراء وفي الضراء إذا نعود فنقول أن الأمر أمره. أمر قطري وأمر شرعي حفظك الأمر الله شرعي والطحنة أما حفظك لأمر الله القدري فمعناه أن تصبر على قدر الله فمن علامات صدق الإمام أن تكون صبرا على قدر الله في الصراء في في حديث صهيب سلم يقول عجيب سلام يتعجب لامر المؤمن إن أمره كله له خير. ان اصابته صراشه فكان خيرا له وقال صبر فكان خيرا له قال كان ذلك خيرا له اجل فجعل الصبر على القدر لا يحصل الا لمن كان يعني ذا ايمان نقول هذا الأمر المذكور في الله قول الاخبار يحفظه فهذا إخبار بشارة من الله لكل عبد قام لله إذعانا وامتثالا مصارعة وإقداما على أمر الله بشارة أن يحفظ الله وحفظ الرب كما ذكرنا أن حفظ العبد لأمر الرب يكون بحفظ أمر الشرعي وفضري فكذلك أيضا يقال هنا أن حفظ الرب للعبد يقوم على أمرين حفظ الله لعبده من مضلات الفتن في دينهم كم من فتن تلوح في الأفق فمن حفظ الله لعبده أن يحفظه من مضلات الفتن في دينهم يحفظ عليهم دينهم حتى الممات ربي قال آتيتني من الملك وعلمتني من تأول الأحاديث فاطر السماسة أنت ولي في الدنيا توفني مسلمة ده يقول كده؟ <تصفيق> ها يوسف الصديق يقول توفاني مسلماً ها والعجى من ذلك إبراهيم الذي هدى من الأصل مع أوصية حبيبه يقول ربي جنوب يا بنية <تصفيق> نعم من الأصل من يعمل الفتنة بعده إبراهيم ها يوسف يعني يقول وإلا تصرف عني كينهون أصبوا إليه صدق اللجوء إلى الله نحن كما, كما قرأت الإسلام ليس بي شيء وليس مني شيء نحن ولا حاجة ليس بي شيء وليس مني شيء طيب إذن حفظ الرب لعبده يقوم على أمرين حفظ الرب لعبده في دينه يحفظ الله جل عبده في دينه من مضلات من من من الشبهات ها عمران بن خطان كانت ابنة عمه بارعة الجمال وكانت من الخوارج فتزوجها ايه فقال ايه ها اهديها الى فرقها السنه كثير من اخواننا يقول له خريبة مثلا او فتاة يقول والله انا اخذها عشان تنتزم عليها كذاب هو ما اخذها الا لجمالها. لو كانت زميمة يقول اتركوها تدخل الله عقم مش لكن لما كانت جميلة والله تلتزم تنتزم عليها تلبس الخبار والحجاب وتلبس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 يخاضعون الله كما يخاضعون اصبيان ولو أتوا الأمر على ظاهر لكان اولى ده قلنا عايز اتجوز عشان جمالها ما تقولش بنجوز عشان ايه تلتزم وتبقى من أخذ فيها سواب لا ها هذه لو كانت على غير قادر من جهه كنت تعمل ذلك اشك في ذلك واضح كده ااا كنا بنقول ايه نقول نعود بس الامر ما يجيش بينا حفظ الرب لعبده حفظه في دينه ها أن يحفظه من مضلات الفتن ويتوفاه على الإسلام ويتوفاه على الإسلام وإلا فقلوب ضعيفة كما قال شخصنا تأمي القلوب كالإسفنجة تتشرب الفتن فهذا هو الأصل الأول وهذا الأصل الأول يدل عليه قول تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيه الرجل بيقول عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم هذا الكلام بقدر ما تحقق من الإيمان والتوكل على الله تحصى من الشيطان إنه ليس له سلطان ده مين دوت إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم فبقدر ما تحقق من الإيمان وحسن التوكل على الله بقدر ما ينعدم سلطان إبليس عليك إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون فبقدر ما تحقق من الإيمان وحسن توكل على الله بقدر ما ينعدم سلطان إبليس عليه وأيضا قال يوسف كذلك لنصف عنه السؤال الفحشاء. إنه كان من عبادين المخلصين وفي حديث طبعا حديث جوليان حديث أبي هريرة مشهور من عاد لي وليا أذنت الحرب وما تقرب إلي عبدي حب إلي مما عليه قال ولازل عبد يتقرب إلي بنافل حتى حب فإذا حبته قلت سمعه والذي يسمعه الذي يبصره ويذهب الذي يبطش بها يمشي بها إذا تقدم فتجد النتيجة المقدمة يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما فرطته عليه هو الفرائض ولا يزال عبدي يعني لا يزال استمرارية من السطر يسم السطر يتقرب إليه إن هو في الحتى فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث فكانت المقدمة أنك بادرت بالفرائض والنوافل وحفظت عليها النتيجة أن الله يحفظك في سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله في بصرك فلا تنظر إلا, إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا تسير إلا في موافقك أمر الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من حفظ الرب لعبده أن يحفظه من محن الدنيا ومضايقها ومن كل أذى قال تبارك وتعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس في تفسير الآية المعاقبات من الله ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه يعني الأصل أن لك ملائكة تحفظك بأمر الله فإن جاء القدر فلا يفيد الحظر فلا يفيد كم تأخذ من احتياطات ويقع القدر أيضا قال ابن كثير عن هذه الآية للعبد ملاك يتعاقبون عليه حارس بالليل يحفظونه من الأسوأ أو من من ومن السوء. فحدث أبي هريرة حديث الذي أتى إليه إبليس أو الشيطان يسرق قال إنه علمك صورة إذا قرأتها قال لا يزال فلن يزال عليك من الله حافظ ولا ولن يقربك شيطان حتى تصبح وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم إذن لما قرأت عية الكرسي حفظت بأمر الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدني وفي قوته وفي عقله ترى محدث بلغ المئة وعنده ذاكر بفضل الله هذا من حفظ الرب لعبده قال وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المئة ومتمتع بعقله وقواته فواتب يوما من سفين عنده مئة سنة ينطب السفينة يعني هم السفينة خلاص قرابة الشط وهو التعدل فلطة ايه؟ وثب في الماء فوثب وثبة جديدة فعوت وفي ذلك انت بيت سنة ومتقال هذه جوارح حافظناها، في السرط فحفظها الله علينا في كيفر تتنارض عندك عشرين سنة وبتحاول ايه تركب عشان المشاهد بمشي لآخر الشارع ها؟ ولو طبع تسترلم يعني تضيب أخمسا في أساس مئة سنة وينط من اللي هي وثبة شديدة تلك جوالح حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر إذا نقول بقدر ما تحقق من حفظي من حفظك الأمر الله بقدر ما يحفظك ربك تبارك فعلا في دينك ودنيك. أليس الله بكاف عبدة أجب بل أليس الله بكاف عبدة فبخضر ما تحقق من العبودية بقدر ما تاتيك الكفايه اليس الله بكاف عبده ذكر أي مقام الايه العبوديه بقدر ما تكون لا عبدا بقدر ما يجعل لك الله بين عباده ودا سيجعلهم الرحمن وايه ما معنى ود ما معنى ود إن ان الذين امنوا بالصالحات ها سيجعل الرحمن سيجعل الرحمن وايه يعني ود هذه الآية تفسيرها في الحديث فيوضع له القبول في الأرض إن الله يحب عبدا نادى جبريل فتخيل جبريل لما يديه في أهل السماء يقول يا أهل السماء إن الله يحب خالدا باسمك في السماء لو سمعت ذلك كما قال لو سمعت ذلك لا لهمت على وجهك اللهم استعاد على الطوارئ وهو يذكر ما وقع ليونس عليه السلام بيقول طبعا فلو لانه ايونس كان من المصلين طبعا كانت الايه تقول كان من ايه امام معنى التسبيحونه الصلاه وهذا من باب اطلاق الجزء تربه الايه الكل من من جزئيات الصلاه التسبيح ها فقد يطلق الكل ويراد الجزء والعكس يطلق الكل يراد به ايه الجزء المثال العبد يحضروا مثال يطلق الكل يراد به الجزء يوزكر الكل يراد به ممتاز ما شاء الله مثال يعني صراحه ها نعم يرعون اصابعهم هل عقلا الصوره يزواج يدخل في لا الايه الانامل ها الذين قالوا الناس ان الناس قد عليكم ما الذي قال لهم اثنان الذي لهم الناس فتقول ان راتب الناس والحجار مقصود بالناس هنا من يستحق العدل سواء كان مخالفا او مخالف طيب وقد يطلق الجزء ربه الايه الكل لان من من جزئيات الصلاه التسبيح ها فقق العدل لولا انه كان من المسبحين ان صلاه تسبيح اي المصلي فقالت حريرو نعم عشان يبقى ايه؟ نعم آه. طيب قسمت الصلاه بيني وبينه يعني قسمت الصلاه او الفتح اخي كلام الفتح قسمت الصلاه ليه ليه الفتح بدليل اذا قال عبدي حمد لله رب العالمين قلت ايه فهنا لما سميت الفتح بالصلاه من باب اتناق الجزء الكل. الكل نطبي ليه امتاز ما شاء الله تمام طيب. طيب هنا اشكال قد يشكل مشكل قد يشكل مشكل فيقول كيف نجمع بين قوله احفظ الله يحفظك وما مع ما يقع لأهل الإمام من بلاء ومحن احفظ الله احفظك فأتي مشكف فيقول نرى الإمام الفلاني قد حبث وسجن ومات في سجنه الله وحفظ الله عز وجل ومع ذلك ما وجدنا حفظ الله هنا نقول اعلم أن حفظ الله نوعان حفظ إيمان وحفظ أبدان حفظ الله نوعان حفظ إيمان وحفظ أبدان أما حفظ الإيمان فهذا هو المرب الحديث فالعبد إذا ما حفظ الله في أمره ونهيه حفظ الله عليه دينه وإيمانه وجعله بصير من المضلات ومن البدع إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا مقدمة ونتيجة تتقل في أمره في نهي يجعلك فرقانا أي بصير في الفتن أعمل لأعملي لا بعدها أعمل فيه وما أدرك ما الفتن كقطع الليل المظلم طيب فهذا الله الذين آمنوا هذا الله من لما آمنا هذا الله لما طرف في الحق في الابن والله لمن جاء لصف المستقيم فالنوع الأول حفظ الرب لإيمان العبد العبد ولو اضطر ولو مش طبعا الحديد الحذير فالإيمان في قلبي كالجبان الرصي لا يزعزع الله يحفظ عليه إيمان أما حفظ وركز لبعدي أما حفظ الأبدان فمثل هذا لو حفظ الأبدان من حيث الأصل العام ها يدخلوا أن الله يحفظ عليه بدنه، ولكن قد يتخلف هذا الامر بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله يحفظ بدن العبد في عافيت كما ذكرنا في حديث أصل الطبري يحفظ في جوارحه في سمعه في بصري، إلا أن هذا الأمر غير ممتنع التخلف يعني قد يبتل العبد في بدنه أيوب راح يغني هي يقول لك ايوب زمانه راح وانا ايوب زمانه الطرق التخرب زمانك مش ايوب زمانك ما كانت خطبه بيقول لك انا بص يعني ماذا يفعل ماذا ترك للانبياء الله الله المستعان هو ايوب زمانه خلاص ايه المشكله ايوب زمان راح وانا ايوب زمان اعوذ بالله والله فيتن كانه هذا مسلم أنت بيوسني هو بالله. إذا نقول أن لا إشكال، فالحفظ حفظه حفظ وإيمان فهذا الذي الله جل وعلا لعبده أما حبذ الأبدان فهذا يحفظ عضو لكن لا يمنع أن يبتل العبد. وأشد الناس بلاء الأنبياء. أحب الناس الأنبياء وأشدهم بلاء الأنبياء، فخير الحافظين لأمر الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، ففي يوم يعود، في يوم يعود شرق في وجهه وكسرة طباعياته وضميره، وهاشمت البيضة التي البيضة التي كانت على رأسه، ودخلت حلقتان من المغفر في وجه صلى الله عليه وسلم، وهو خير الحافظين، فخير الحافظين لأمر الله، ابتلى في بدني وصحيط، صلى الله عليه وسلم على رجل رجل, رجل على رجل يهودي. فاشتكى فأتاه جبريل بالمعوذتين لكن لم يكن لهذا السحر أغفر في الرسالة ولا في الوحي إنما كان يخيل إليه أنه صدع شيئا وهو لم يصنع. الحاصل أن حفظ الله لأنبيائه ولأوليائه هو حفظ في الأصل إنما حفظ لما وقر في قلوبه من الإيمان أما ما يتعلق بما يصيبهم من أذى أو بلاء في نفس في ولد تتخيل يرى ابنه يغرق يغرق بلاء ت ممكن تقرأ آيات ولا تستشعر يعني الابن يغرق أمام عينك ابنك بيغرق مش هاد كام حاجة يبغى يركب معنا قال سأوي يا جرود ومع ذلك يدعوا رب ابني من أهله ها وان وعدك الحق بلاء عظيم ومع ذلك ها الله قدره عليه وهو إيه؟ نوح عليه السلام اول الرسل وإبراهيم يوم القيامه يقول يا رب الم تعذبني الا تظلموا يوم يبعثون هذا ابي فيراه يمسخ امامه في صوره ذئب او ما شابه ذلك لذلك يقول الغيب سميع تشخل الاسام قدس الله روحه يقول ما يصنع اعدائي بي ما يصنع أعداء به أنا جناتي وبستاني في صدري إن رحت فيماعي لا تفرقني إن حبسي خلوا وقتلي شهادة وإخراف من بلدي سياحة ما معنى هذا الكلام زي ما قلنا بها لما قلت جنتي في صدري ها ما معنى إيه أن الحفظ حفزان حفظ إيمان وحفظ أبدان نعم أصلا أن الله يحفظ لعبده من الأمرين ولكن حفظ الإيمان لا يتخلف لان هذا من وعد الله ومن كرمه على عباده اما حفظ الابدان فقد اتخلف لي حكم ليرفع العبد عند ربي تبارك وتعالى والله اذا احب عبدا يذله شيء نفسخه اني قيده اذا ما جاء في قين ما تكلم نعم ليوفي ربه يعني علي سيئات قد يقال مثل طره نصراني يعني يحتضر وما وجدناه ما وجدناه يتوجع ومسلم تقي نقي يحتضر فيجد الاما عظيمة لماذا ما الفرق <تصفيق> نعم ابو يقول النصراني هذا يموت ولا ولا يجد الاما عند احتضاره ولا مسلم تقي نقي يحتضر و... ويصيبه العرق والشده و... ويعضل ساعات يحتضر ما الفرق أن هذا النصراني عمل خيرا في حياته فأراد الله أن يوفيه أجرأه كاملا حتى إذا وفى ربه يقول لا حسنة له كان مطعم وكان يطعم ويقرض الناس ويفرل قروبه نصرانية وكان يفعل خير فالأخير ليس له إيه حسنات؟ فما فعله من خير يوفى به في الدنيا ويعافى في بدني ولا يجد ألم عند احتضاره. أما المؤمن فيقول له درجة في الجنة ما هو صلع بعمله فيبتلك حتى يصل إلى هذه الدرجات كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ما يصيب المسلم من نصب ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة وشكه إلا كفرت عنه خطايا عودنا إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك المعنى أن بحفظ حدود الله عز وجل العبد يرتق المعية ومعية الله معية معية العامة ومعية خاصة المعية العامة كما في قول تبارك تعالى ومعكم أينما كون أي معية الصالح والطالح التي هي تكون لكل عبد والمعية الخاصة إنما تكون معية النصر والتأيد والحرز إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مبسلون إني معكم لا تحزن إن الله معنا كلا إن معي ربي هذه معية خاصة لا تكون إلا لأنبيائه ولأوليائه أودنا الحديث في قوله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله الله أجل أمر العباد أن يسألوه قالوا اسألوا الله من فضل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهنا فارق بين سؤال الخالق وبين سؤال المخلوق فارق بين سؤالك لربك وسؤالك لمخلوق سؤالك أما سؤالك للخالق فالعصف الالحاح فارق بين أمرين سؤالك أيها العبد لربك وسؤالك لغيرك سؤالك لربك العاصف الالحاح في حديثة غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوه فلم يستجب لي". بعد يقول: "والعزيز ما استجاب لي". الله يحب عبده اللحوح كما قال سفيان وغيره: "إذا كنت في الصحر فكن فكن مع ربك كطفل يبكي بين والديه". لا يترك حتى يأخذ ما يريد. كن في الصحر كطفل يبكي بين والديه. أرأيتوا الطفل لا يكف عن البكاء إلا إذا إيه؟ إذا أعطى ما يريد فكن بين لي ربك اللهم صلّ على كطفل يبكي بين لي ولدي يقول لا أترك مقامي حتى تزج ملِّج غيرك يا رب. قال ابن حجر في هذا الحديث أدب من أدب الدعاء وهو أنه لازم الطلب ولا يأس من الإجابة لما في ذلك النقياد وإظهار الافتقار قال ابن قيم أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. إذا الأصل في سؤالك لربك الإلحاح. أما الأصل في سؤالك لغيرك والمخلوق المخلوق، الأصل في الأصل في المنع. الأصل في المنع في حديث عوف ابن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تبيعون رسول الله؟ فبسطنا أئلين وقلنا قد بيعناك يا رسول الله. فعلم نبيعك؟, نبيعك. قال صلى الله عليه وسلم على ألا تعبدوا على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وصلات الخالص وتطيعه. ثم قال ولا تسأل الناس ولا الناس شيئا. قال الراوية فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوتهم أو صوت أحدين كربانيين يسقط صوت أحدين فما يسأل أحد يناوله إياه. علمه من وسلم أن لا يسأل أحد شيئا. الأصل سؤال الناس المنع. وقال في حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفر لي بواحدة وأتكفر به الجنة وأتكفر له الجنة فقال ثوبان أنا قال لا تسأل الناس, لا تسأل الناس قال الراوي فكان ثوبان لا يسأل احد شيئا وقال صوته هو راكب فلا يقول لأحد نوني إياه حتى ينزل فأخذ أعود الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإذ استعنت بالله هذه عباده عظيمه عباده الاستعانه اياك نعبد واياك نستعين ما الفرق ما الفرق بين نقول واياك نستعين وبيننا نقول استعنت بالله إياك نستعين في الحصر وحصر. نعم تقديم ما حقه التاخير بين نقول الله نقول أصل عبارة في اللغة نقول نعبدك أو نعبدك نستعين بك فلما قدم ما حق التأخير أفاد الحصر كما في قوله عز وجل لله ملك السماوات الأرض أصل أيه أيه ملك السماوات الأرض لله فلما فلما قد يطهى من ذلك أن ملك السماوات الأرض قد تقول لله وقد تقول لغيره قدم ما حق التأخير أفاد حصر حصر الملكية الله عز وجل وحصل الاستعانه لا يزال ولكن كما ذكرنا ان حصل الاستعانه لا في هذه هي دي هي هي هي هي وبينهما ال... الاستعانة المباحة. الاستعانة التوحيدية هنقد في كل تفصيل هنقد ناس حديثي أيوة استمع بلا ولا صح كذا فمشان عد ثاني عودوا إلى الحديث وأعلم أن الأمة لو استمعوا على أي فعلك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك إلى آخر الحديث هذه معاني عظيمة تزيد العبد يقينا أن ما عصبه لم يكن لخطأ وما خطأ لم يكن يصيبه فيصبح القلب متعلقا بالله عز وجل ولم نخدود اجتمع عليه الملك وحاشيه الملك وجنود الملك ومستعلم على واحد لكل مرة يقول اللهم اكفني بمشي يهتز الجبل فيسقط في ويعود ماشيا يهتز القارب ويسقط ويعود ماشيا حتى عجز وطلب الملك منه أن يعلمه كيف يقصله وليس عارة الله أعلم لأتلك إذن قال إنك لست قاتلي حتى تاخذ سهما من كرامته وتقول بسم الله رب الغلاء يصبح فامل كده الملك يجلس بين يدي الغلام وكان طفل صغير يتغلى يقول له كيف علمني ذلك كيف اكتر كيف اتسلط عليه يعلمه ومع ذلك من غباء الملك يستمر في طغيانه ويقتله مظلوما جيدا كما في كما في قصه فرعون شايف الناس بيديره بقى وخلاص الغباء دون يعني إذا تسلط على العبد ما أنفع في دين ولا في دنيا. في قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف فيه فيه فائدة عظيمة وهي أن الله ترك العالم فاتقضى كل شيء وأمر بكتابته في لوح المحفوظ ويسمى لوح المحفوظ أم الكتاب والكتاب المبين قال تبارك تعالى وكل صغير وكبير مستطف وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وقال حديث عبادة السلام قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الحديث البخاري الحديث البخاري بواب له فقال باب جف القلم على عين الله ثم ذكر قوله تعالى وأذل الله الله على عين وذكر حديث أبي هريرة جف القلم بما أنت لا طبعا البخاري لم يذكر هذه الآية أيوة أيوة وأذل الله الله على عين البخاري ذكر هذه الآية تحت هذا التبويب في هذا على أن البخاري رحمه الله يرجح أن المقصود بهذه الآية أن العبد قد ضل وفق قدر الله السامي إنه البخاري ذكر إيه قال باب جف القلم على علم الله يعني الرجل كتب في هذا اللوح المحفوظ كل شيء ما معنى جف القلم من كل شيء انتهى قلاص فلان في الجنة حتى إلى قيم الساعة من المنشئ حتى صار العبد حتى انتهى به رحل إما في جنة وإما في نار لما زفنا الجنة وما تقرب إليه من قول العرب وعين من المار وما تقرب إليه من قول معامل الغريب يرجح أن قوله تعالى وظل الله الله على علم أي أن هذا العبد قد ضل وكان ضلاله مقدرا في علم الله لماذا ذكرنا ذلك لأن الآية لا توجيه آخر وهو على العلم ها أي على العلم أي أن هذا العبد ما ضل وكان معذور بجهل بل كان يكابر وكان يعلم الحق ولكن كما قال عجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون كما ذكرنا هذه الآية لا توجهة ابن كثير نص على التوجهين فقال رحمه الله أي ابن كثير في قوله وأضى الله الله على علم قال يحتمل قولين أحدهما أضى الله, الله لعلمي أنه يستحق ذلك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ولو جاءتهم ألف آية قال ذلك لا كل آية كل, آكل كل أقوى ساوى العبوب ما قال مجلون آية بل كل آية أي لو جاءتهم جميع آيات ما أهمت فده معنى أن الله عدى الله على علم يعلمي أن هذا العب ككلمة خبيثة وكأرض خبيثة لا ينفع معه الآيات كانوا يصدون خالف الله سلم ويصدون عن سبيل الله فابن كثير ذكر الوجهين قال الوجه الآخر قال الله الله بعد, بعد بلوء العلم إليه وقيام الحج عليه قال والثاني يستلزم الأول قال ولا ينعكس بمعنى أن هذا العبد الذي ضل وكان مكابرا هذا كان كبره وظلمه مسطر في علم الله ومقدر في علم الله أما حديث أبي رواية الذي ذكره البخاري معلقاً فقد أصلى في يب في يب النكاح أن أبي رواية قال قلت يا رسول الله إن رجلاً شاب وإنني خاف عن نفسي العنة وإنني لآتي ما تزوج به نساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رواية جف القائد القلب بما أنت لا فختص فختص على ذلك أو وقوله صلى الله عليه وسلم أبي جف القلب بما أنت لا معناه ما ورد في حديث الباب. رفعت الأقلام وجفت الصوف، وهذا كناية عن الفراغ من القدر. فكل ما يجي في الوجود فقد سبق في علم الله وفي تقدير الله فرغ من الكتابة بهذا القلم. وقد الله ما كان إلى يوم القيامة. في حديث عبد الله بن عمر ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق سماء الأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقدير خلاص قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوحي المحفوظ وليس أصل التقدير يعني يعني في الحديث قال كتب الله مقدير خلاص متى قبل خلقه سمعوا بخمسين ألف سنة هذا وقت الكتاب وليس وقت العلم يعني قبل خلقه السماوات قبل خمسين ألف سنة ماذا قاعد هل علم الله بمقدير خلاص لا هو علمه أزلي انما الذي وقع وليه وإن شاء الكتابه لا يستدم إلى شاء العلم. ما الذي وقع قبل خلق سبعة آلاف سنة؟, سنة؟ الكتاب. أما العلم، علم أزلي. فالله عالم؟ معلم أزلي. لم يزل ولا زال عالما. وإنما وقع في الكتاب وقت معين. فالتوقيت إنما ينصب على علم الله. انما ينصب عليه؟ لا. على كتابة. أما العلم فلا وقت له. لا, لا يوقت. الموقت والكتابة. الموقت هو الكتابة متى كانت الكتابة؟ المقاطرة السلوخة متى كان العلم؟ المقاطرة كده. فقوله وزينته أمم جدا نبع عليها العلمان قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير القلق قبل أن يقضر السماوات أرضي وخمسين ألف سلم أن هذا تقدير التقدير من على الكتابة لا على أصل العلم قال أبو الحسن الأشعري وأجمعه على أنه تعالى قد قدر جميع فعل العباد وأجلهم وأرزقهم قبل خلقه لهم وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كلمات الله وهي نوعان كلمات شرعية وكلمات قدرية أما كلمات شرعية فمنها التوراة التي خط الله التوراة لموسى بيده وانزل على ابراهيم الصحف وعلى موسى ايضا الصحف والقران فهذا اي القران كله هذا في اللوح المحفوظ قال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ لانه على راجع القران مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى السماء في في في القدر ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا تعالى اننا سنخلق القادر هذا ما امر الله بيه بالقران وانزاله من الى افلاك السماء الدنيا ثم نزل منجما على سنوات عدده من من السماء الدنيا الى النبي صلى الله عليه وسلم من مبدا ليله القدر مبدا اقرا باسم ربك الذي خلق الى اخر ما نزل من القران قيل انها ايوه ايه اتخو يوما تشعون فيه الى اخره اذا كلمات الله ونعمه نجما مجلما يعني مقسطا يعني ها مفرطاً. بحسب اللي هو والاحداث وهناك عله من من, من كونه ينزل منجما مذكوره في سطر الفرقان من يعرفها كذلك نثبت به فؤادك تتات الواقعه فينزل القران ادل مثال إذا نزل جملة الله وحكى في ذلك نزل جملة, جملة واحدة بخلاف بوقوع الايه أنت تكون في حالة معينة إذا فيك آية أو حديث توافق أنت عليها تنتفع بها أنت كنت في حالة حزن مثلا ها مثلا فيها فرح لا تناسبك كنت كنت حالة سعادة تحتاج إلى فكل إنسان نفسه في, في أحوالهم يحتاج إلى ما يناسب حالته عليها قد يكون مكروبا, مكروباً إلى في في يحتاج إلى آيات تصبر على ثربه يكون سعيدا يحتاج إلى آيات أخرى وأدلة أخرى مثل أدلة الشكر مثلا إلى غير ذلك كلمات الله نوعان كلمات شرعية مرضها الكتب التي انزلت على الأنبياء من أوامر ونواه وكلمات كونية وهي ما قدره الله من أعمار من آجل من أرزاق ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب قال عز وجل شيء أحسينه في إمام مبين قال مجاهد أي أن جميع الكائنات يعني كائنات لا جميع الكائنات أي ما سيكون كائنات جميع كائن هنا مراد بكائنات هنا أي ما سيكون ما سيقدر يعني قال في قولي تعالى كل شيء أحسنه إيمان مبين قال ابن أي أن جميع الكائنات أي ما سيكون كائنا أي واقعا مكتوب في كتاب المصطور مضبوط في لوح المحفوظ قال والإيمان مبين هنا هو الكتاب قال ابن لا يكون شيء لا يكون شيء إلا بإرادته ولا أخذ شيء عن مشيئته وليس في عالم شيء وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره هنا سؤال نخدمه دل حديث الباب على أن مقدير الخلائق قد فرغ منها ورفعت الاقلام وجفت الصحف لكن يشكل هنا آية يشكل علينا آية في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وايضا يشكل علينا حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم وخلق ذريته مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته أمامه فرأى آدم عليه السلام نورا أعجبه على وجه عبد قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود قال يا رب كم عمره؟ قال ستون سنة فالخوض من عمري أربعين فاعطيها له هذه الأثار ظاهرها أن الأمر فيه تغيير كان عمره كان عمر داود ستين فزاد إلى مئة والآية من قبلها يبقى الله ما يشاء ويثبت في محو في إذبات كيف يقال ذلك ولا الحديث حديث الباب قال إيه جف القلم رفعت الأقلام وجفت الصحف والأمخة القضي نحن من ساعة نتكلم على أن الأمخة القضي وكل شيء كتب وفرغ من الخضر هناك أدل الأخرى ظاهر يفيد التعارض أن هناك محو في إذبات وفي تغيير كما في حديث آدم ودود يجاب عن ذلك بأن يقال أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد قدره الله هذا في اللوح المحفوظ فما في اللوح المحفوظ لا يبدل لا يغير لا يمحى ولا يقبل التغيير أما الذي يقبل المحو والتغيير هو ما الذي يكتب في صحف الملائكة فإذا نظرنا إلى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا فيما كتب في في علم الملائكة في الصحف الملائكة وعنده الأصف العصر إيه المغير ما قبله يغير ما بعده وعنده أم الكتاب هنا الله ذكر حكمين محو إثبات ثم قال إيه بعدها وعنده أم الكتاب أي تنبه ما يقع من محو ومن إثبات ومن تغيير هذا لا يكون فيما عند الله قال يمحو الله ما شاء ووثبت وعند أم الكتاب أي لا محو فيه ولا تغيير فالمعنى أن الذي في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تغيير وهذا من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه ملك المقرب ولا نبي المرسل أما الذي في صحف الملائكة فهذا يقع فيه المحو فيه وعليه فعندنا أمران أمر الأول أو عندنا نوعان من قضاء قضاء مبرم وقضاء معلق ما المبرم؟ المبرم هو الذي يكون في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه لا تغيير فيه سلطرة قبل خلقة سماوات الأرض لخمسين ألف سنة وهذا هو أم الكتاب وأم الشيء أصله الفاتحة تسمى أم الكتاب ومكة تسمى أم القرى أم الشيء هو أصله لما does يقال man الذي لا يعرف doesn't know the ولا يقال the Bible? Or the father, for example? He doesn't know the Bible. He doesn't know the Bible. He doesn't know the Bible. He doesn't know the Bible. He doesn't know the Bible. People may be different from the father هل يختلف في أمي الأم لذا أنجمت لا خلاف فيه فدائما يطرح إلى أمه لما لأنها هي التي لا يختلف عليها فكما يختلف لا يختلف عليها كذلك أيضا هو خرج من أصلها لا يعلم شيئا طيب لما قد يختلف الأب ها لذلك لما لما أشكل الجهلاء فقالوا لما يلا يوحد تعظم للنساء ويوحد الرجال هذا بجح لأن رجل يتزوج من أخبار مثلا ها فيعرف من But لكن of them died from three, for example. Who was the father of this child? Yes, sir. But the people who died were the ones who المبرم فما all. في اللوح المحفوظ that المعلق فهذا الذي يرد Lord is a blind and a blind. But the blind is not a blind. And the blind is not a blind. اللي هو القضاء المبرم معرض في حديث محببة لما قالت الله ما تعني بزوجي رسول الله وبأبي ما تعني بيعني أصل أمرهم يعني وبأخي معاوية يعني محببة ها ابنت أبي سفيان أوقظ معاوية تقول اللهم ما تعني بزوجي يا رسول الله يعني ما تعني بالشيء يعني أصل ها أصل أصل عمره ها أما تعني بزوجي وبأخي معا وبأبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت لا أجعل مضروبة واثار موطوعه وارزاق مقسومه انت بتجزئ بس على ربنا في الحاجات دي خلاص خد يفع الامر ها وايضا حديث انس قال ا فرغ الله الى كل عبد من الخمس من اجله ورزقه واثره وشقي وسعيد هذه الاثار تحمل على ايه على القضاء المبرم الذي لا تغيير فيه اما مثل حديث مثل اثر عمر كان يتوفى يقول اللهم ان كنت قد اتني في بطن امي شيخو ان فمعاقبني أي محو هذا الذي يملأ على الملك حينما يوصل إلى الجنين أي رب يقول الملك أي رب ما رزقه ما عمله ما فيكتب كل شيء فهذا لما يكون المرجع إلى علم الله في كل شيء نعم الملائكة وكانت تعلم ولكن علمه قد يتغير لما لحكمة عظيمة لتعلم أن الأمر ما إلى الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالغيب مطلق وغيب نسبي كما أن القضاء معلق وقضاء الغيب المطلق لا يعلمه أي شيء ولا حتى الملك فحتى ما يسطر في صحف الملائكة تكتب الملائكة قد يتغير اوذو إلى حديث من أحب أن يطلعه في في عمره ها فليصل رحمه هذا قد يعرض في ظاهره الآيات التي أفادت أن كل شيء بقدر كيف يطلع العمر يقال أن هذا عمره كذا فلما طال فلما وصل رحمه زيد إلى كذا لكن الذي مثّل يقول مثل عمر في طقم ملك 60 اكتبوه 60 وفي اللوح المحفوظ كتب 60 ولكن لما فعل كذا زاد الى 100 وقيل بعض التوجيهات ان هذا الحديث هي زاد في بركه العمر يعني زاد يعني زاد في بركه العمر كان عمره النووي بركه 40 سنه وصطف وصنف كتبا تحتاج الى ما في سنين ببركه العمر ها ولكن طبعا الاولى حامل عيسى على ظاهره لما يقال يضبطي عمري هي زادة حقية وحمل الحديث على خلاف الظاهر يحتاج إلى قارينة. ها؟ وحمل الظاهر ها؟ هو الأولى لذلك لما الشخص يسأل عن قولي تعالى ينحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب هل هذا المحو والإذلاس فنحو المحفوظ وخاصة الحديث قد جف القلم فأجابه قال إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا واصل رحمه زاد في ذلك المكتوب وإن عمل ما يوجب النقص ناقصه قالوا هذا معنى قول عمر اللهم إن كنت تكتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيده يعني إنسان يشرع يقول يشرع لك أن تقول اللهم إن كنت تكتبتني بعنو قصير فامحوها وقت العمري فمحوها أي محو هذا لا يكون في صحف الملائكة والذي في علم الله أن فلان كان عمره ستين فدعى ربه فزاد إلى كان كتب شقيقة فدع ربها فبوحيها يأصرها إي سعيدا. المعكتب. المعكتب. أنواع كتابة. نعم. أنواع كتابة. كتابة مبرمة أزلية لا محو فيها ولا تغيير وكتابة تقبل المحو والتغيير. فالأولى هي ما كتب في اللوح المحفوظ والثانية هي التي كانت في علم الملاكين. بذلك فا طبعا لم نستوع لم نستوعب المسألة فكل حديث يأتيك ظاهر وفيه تغيير في القضاء يحمل على إيه على ما في علم الملائكة قضاء معلق علق على سلة رحم علق على انفاق في سبيل الله علق على دعاء سألناه يقول الدعاء يرد لا يرد القضاء إلا لا يرد القضاء إلا أي دعاء هذا آسف. أي قضاء هذا الذي يرد بالدعاء والادله الاطلاء المعلق فبين هذا تلائم الادله كلها ان الادله في ظاهرها حديث جف القلم بما انت لاقي ابوه ريره والحديث لو احنا نقول الدعاء لا يرد القضاء الا لا يرد القضاء الا الدعاء وهنا يقول جف القلم كيف نجمع كما ذكرت فالدعاء ها هو الشيء الوحيد الذي يرد الايه القضاء اي قضاء قضاء بقضيه عليك قصر العمر فتنوب ربك في طول العمر عليك بالشقاء فتدعو، فتمحى إلى السعادة أي سؤال فضل؟ حتاماً أصل القضاء لا يعارض العمل أصل القضاء لا يعارض العمل لما أهديث يابر قالوا يا رسول الله فيما العمل اليوم قالوا يعني بيسألوا كأن خلقنا الآن فيما العمل يعني الآن الذي نعمله قالوا أمر جفت به القلم الأقلام أم فيما نستقبل قال بل جفت به الأقلام قالوا في في في فيما العمل يعني اللي بيبيش يشكروه هذا أمر خطؤي وجف القلم فلما نعمل ولا من فقال نسلم اعملوا فقولوا ميؤستف الإنسان مخير ولا ولا مصير ميص أربعة واثنين سبعة على تسعة أربعة تسعة أربعة ولا تسعة لا على تسعة لا إنسان المصير هذه دائما تتكلم بلغة الشخص الانسان مقارا المصير الإنسان ميصف لما يقول يقاله إذا كان الامر قد قصدي وجف القلم ففيما العمل قال اعماله فكل من يصله عليه قال فأما من أعطى الطاقة وصدق لحسنه فسنيسره يسيره إنسان بيوصل للطاقة سبحان الله وإنسان آخر باه بحكمة من الله لأي يقول لك أنا لبوم مغلقا ها هذا لم يوفق لقبيئة سوء في في, في قلبه إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فايه؟ فيعمل easy to get والعكس والعكس dunes نقول to القضاء لا weights العمل is the informal على Guidelines Therefore, يقول ها يقول لا the root of the Jenni isn't ALEXA The problem this human being said IN thereatment of the Pearl He says You ask me If you want to be married Then he can't be married Then سافرت وتعبت وتعبت وعملت لأجل المال وتأتي في أمور الطالب جنة والنظر أقول لا لن أعمل إن قدر علي الخير فسيأتي إن قدر علي النار فلن يفيد فلن يفيدني لعمل في شيء هذه تلك قسمة ضيزة في أمور الدنيا تسعى وتكد ها؟ أرأيت معاقل أن يقول اللهم ارزقني المال؟ هو لما يتزوج أمر لا يؤقل اللهم ارزقني المال وأجلس في باية يكدوا بل قد يتخلف عن الدعاء لرزق المال ويكدوا ليلة نهار ويأخذ بالازل الدنيويه الخالصه صلى الله عليه وسلم الله